113- من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من اللَّهُ ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 114- تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من ما رزقناكم انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله لا ولا خله والكافرون هم الظالمون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 الله لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ 111-وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم 112-لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استنسك بالعروة الوثقا فقد استمسك بالعروه الوثقا انفصام لها والله سميع عليم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا فقد استمسك بالعروه الوثقا انفصام لها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 122-الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 123-والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 124-أولئك النار هم فيها خالدون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 121-الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 122-والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها 121-ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك 122-إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت 123-قال أنا أحيي وأميت 124-قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس, من يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب 125-ألم تر 124- فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين 125- أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها 126- قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها 127- فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم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 124-قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس, من يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين 125-أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها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 وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله, أعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك اذ قَالَ ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أحيي احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الضالين 129-أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها 120-قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها 121-فأماته الله مئة عام ثم بعثه 122-قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم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 ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى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 وَإِذْ قَالَ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي قَالَ 120-قال أولم تؤمن قال بلى 121-قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 122-قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك 123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 مَثَلُ الذيذينَ يم ف قُونَ أَمولَهُم في سَبيل الللههِ كَمَثَلحَبَّةٍ أَبتَت سَب سَناادِ فِي كلُّسُ بُلٍَ مِأَتُ حَبَّ واللَّهُ يُضارِفمََ شَ واللَّهُاسع النالم الذيَّذينَ يُم ف قُون أَمولَهُم فيِي سَبير اللَّهِ ثَُّ لا يُتْبعون ثُمَّ لَا يُتْبَعُونَ مَا أَنفَقُومَا وَلَا أَلَا مَنَّو وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبَعُونَ ثُمَّ لَا يُتْبَعُونَ ما مَ النَّ وَل أَذَا مَنَّو وَلَا أَذَلَم أَجرهُم أيذَ رَِّم وَلَا خَوْفُ عَلَيْهٍ وَلاهُمْ يَحزَنون الذيَّذينَ يُفِقُونَ أَمْ وَلَهُم فيِي سَبير اللَّهِ ثَُّ لا يُتِْعونثُمَّ لا يُتْبِرونمَا أَم فَقُمََّو وَل أَذ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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذا والله غني حليم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذا والله غني حليم 124-يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله, ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 129-فأصابه وابل فدركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين 120-يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فاصابه وابل فدركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياءا عند الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل 124-فأصابه وابل فدركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين 125-ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم مَثَلُ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَزَبَّأُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أصابها وابل, أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِن أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضعفين 124-فإن لم يصدها وابل فطل والله بما تعملون بصير 125-أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب, من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار 126-له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر 124- وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 125- أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب مِن نَخِيلٍ وَأَعنابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ دُرِّيَّةٌ بَعْفَاءَ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِنَّ فَاحْتَرَقَتْ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 124-وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 125-يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه ولستم بااخيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا من طيبات ما ومما اخرجنا لكم من الارض 119-ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولستم إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد 110-الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 124- والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 125- الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 111-الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم 112-يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أن الألباب يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أن الألباب يؤت من يشاء وَنَ يُؤْتَ الْ الحِكمَةَ فَقدَدوتَ خَيرًا كَسيرا وَمَا يَذكَّرُوا إلا إللاااءُنُ الألباب وَماَا أَن فَقُتُم مِ فَقَ أَوْ نَذَرْقُم مِن نذْرٍ فَإِنَّ الل يَعلَمُ وَماَا لِظَّالِ مِينَ مِنْ أنصار وَمَا أَن فَقُتُم مِ فَقَة أَوْ نَذَرْتُم مِن نذْرٍ فَإَِّ الل يَعْلَوا وَنَا لِضَّالمِينَ مِنْ أَصَار وَماَا أَن فَقُتُم مِ أَوْ نَذَرْتُم مِن نذْرٍ فَإِ الل يَعمُ وَنَا لِضَّالمينَ مِنْ أَصَارُ اِذَا تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَلَعِنْدَ مَا هِيَ وَإِن تُخْفُهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اِذَا تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَلَعِنْدَ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 124-فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير 125-ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وَمَا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون 120-ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 121-وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا وَمَا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون 125- ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 126- وما تنفقوا من خير إِلَّا وما تنفقون إلا وَماَا تُم فِقوا مِن خَيْر وَفَ إلَكُم وَأَتُم لا تُبلَمون للِلفقَر إَِّذِنَ وَْسِروا فيِي سَبيلنا فِي سَبيل إلهِ لاَا يَسْتَطعونَ ضَضًا فيِي الأرم يَحْسَبُهُمجهِل ن مِنَ التَّعفّ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ 129-يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 120-للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله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 رسروَو وَعَان صِوَو وَعَامَةَم فَلَهُمْ أَجرُهُم فَلَهُمْ أَجرُهُم م دَ رَبِّم وَلَا خَوْفٌ عَلَي وَلَا خَوفٌ عَلَيْهِم وَلهُمْ يَحْزَنُون الذيَّذينَ يفِقُونَ أَمولَهُم بالِالَّْلِ وََّه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 119-فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم وَلَا, خوف عليهم ولا هم يحزنون 110-الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبقه الشيطان من المس 111-ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن شَاءَ أَوْعَظَتْهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَنَتَهَا فَإِن تَنَهَّى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون 121-الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبقه الشيطان من المس 122-ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا 123-وأحل الله البيع وحرم الربا 124-فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 124-فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 125-الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبقه الشيطان من المسك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 ومن عاد فأولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يَنْحَتُ اللهُ الرَّدَى وَيُنبِصُّ الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم 124. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 125. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 126. يا أيها وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا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 وَإِذْ كَانَ دَؤُ عُسْرَةٍ فَنَظَرَتْ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِذْ كَانَ دَؤُ عُسْرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كل نفس ما كسبت ثُ تُ وَف كلُلُّ نَفْسٍَّا كَسَبَت وَهُم لا يُبلَمون وَاتَّقُوا يَوْم تُ جَونَ فِي إلَ الله ثَُّ تُ وَف كلُلّ نَفْسماا كَسَبَتثَُّتُ وَف كلُلّ نَفْسٍَّا كَسَبَت وَهُم لا يُبلَمون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 126-فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا 127-فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو, ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل 128-واستشهدوا شهيدين من رجالكم فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَلَّا تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَسَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسَأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ 129-ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم, تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم 129-وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 120-يا أيها الذين آمنوا إذ تَدَا يَتُم بِدَنٍ إلَ أَجَلٍ مسَمَّ إ أَجَلٍ مُسًََّا فَكْتُوه وَلْيَكْتُب بَيَكُمْ كَاتِبُ بِعَد وَلَا يَأْبَكاتِبٌ أَ يَكْتُبَكَمَا عَمَهُم وَ فَلْيَكْتُبِ وَاليُملِرَِّذ عَلَيْهِ الحَق وَليَتَقِ الله رَبَّ 148- وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أَوْ ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجن وامرأتان ممن ترضون من الشهداء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 وَإ تَفْفعلوا فَإِهُ فُسُوقُم بِكُمْ وَتَقُ اللهَّه وَيُعَِّمكُمُ الله وَاتَّقُ اللهَّهَا وَيُعَِّمكُم اللهَّهُ واللهَّهُ بِكُلّ شَيءٍ عَِيم ي أَُّهَ الذيَّنَ آممَنُوا إَِا تَدَا يَتُم بِدَيلٍ إلَ أَجٍَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَتَّقِهِ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا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 141-فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها, ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم 129-وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤذي الذي ائت من أمانته وليتق وَلَا ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها, ومن يكتمها فإنه آثم قلبه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 124- فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير 125- لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم, يحاسبكم به الله 126- فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير 127- لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم, يحاسبكم به الله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 129-لا نفرق بين أحد من رسله 110-وقالوا سمعنا وأطعنا قفرانك ربنا وإليك المصير 111-آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 112-كل آمن بالله بالله وملائكته وكتبه ورسله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 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا وقالوا سمعنا واطعنا وفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت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 واعف عنا, لنا واعف عنا وارفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 124-ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا 125-ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته, كما حملته على الذين من قبلنا 126-ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 127-واعف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 126- ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا 127- ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته, كما حملته على الذين من قبلنا 128- ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنا, لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِكْ <تصفيق> لَمِّي بسم الله الرحمن الرحيم ألِكْ لَمِّينَ بسم الله الرحمن الرحيم ألِكْ لَمِّينَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل نزل الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والإنجيل. نزَّل عَلَيك الكِتابَ بِحقَقِّ مُصدَدِّق لما بنَ يدييْهِ وَأَزَل التْاتَ والإنجيل وَأَنزَل التاتَ وَالإنجلَ مِن قَبلهُدَ الناسَّاس وَنزَلفُررقان إِ الذينَ كَفرَوا بآيات اللههِ لَهُم عذااب شدَديد. لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ يَهْدِي النَّاسَ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَهُمْ عَذَابٌ شديد والله عزيز وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ يَهْدِي النَّاسَ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السماء. إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ هُوَ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يشاء. لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء إلا العزيز الحكيم هو الذي يصوركم في الارحام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 فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من فيتبعون ما تشابه منه بضلال الفتنه وبضلال تاويله وما يعلم تاويله الا الله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 وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ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 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار كجاب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد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 قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لكم آية في فئتين رَأَتْ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فئتين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 بِأتُ تُقاادِلُ فِي سَبيل اللهَّهِ وَُخْر كافِرَةُ يَرَوَهُ مِثلَهِ يَرَوونَهُ مِثلَهِم رَأِيَ العم واللَّهُ يُأَيدُ لَِصِْهِ مَ شَاب إن فِي ذَلِكَ ل عبَةً اللأُلأَبصَاب زينَ للِناسحبّ الشهوَاتِ من النساء والبَنين والقنااقير المقطر والقناطير المقطةِ من الذاذ والكبّة والخَيرِ المسمةة والْأنعام والحَْ ذلك مت الحياةِ الدنميا والله عدهَهُ حُسْن المآد. جئنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخير المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب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 للَِّذينَ التَّقَوٍْ دَ رَبِِّم جََّّ جََّةُ تَجرِْي مِن تَ تحتِهَا الْأَنْهار قَالدينِين فيِيهَا وَأَزْواجُم مُطَهَرَةُ وَرِضوانُ مِنَ اللَّ وَلَّهُ ضَصيرٌ بِالْعِبد قُلْ أَوْونَبّكُم بِخَيْرٍ مِن ذَالِكُمْ للَِّذينَ التَّقَوْعٍ دَرَبِِّم جَّ جََّةُ تَجرِْي مِن تَ تحتِهَا الْأَنْهار خَالدِينَ فيِيهم وَأَزْوَاجُم مُطَهَرَةُ وَرِقْوانُ مِنَ اللَّ وَلَّهُ ضَصيرٌ بِالْعِبَاد قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِقَيْرٍ مِ ذَالِكُم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 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة, والملائكة وأولو العلم قائما للقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله أنه لا لا إله إلا هو والملائكة, والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إِلَّا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الدين عند الله الإسلام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 فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَإِنْ هَاجُوا كَفَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصق من الناس فبشرهم بعذاب أليم 124. وإن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق 125. ويقتلون الذين يأمرون بالقصق من الناس فبشرهم بعذاب أليم 126. أولئك الذين حبطت أعمالهم في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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الكتابُ الْكِتَابِ إلى كِتالِ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ من فلَ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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ لَا يَتَّقِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير لا يتقذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 تَوَدُّ لَوْ أن بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ إن تود لو أن بينها تود لو ان بينها وبينهما مدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله راوهم بالعذاب يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله راوهم بالعذاب قُلإِنكُ تُم تتحببونَ اللهَّه فَتَّبِعوني يحدِبَكُم الله فَتَّبِعوني يحْدِبَكُم الله وَيَغْفِ لَم ذُنوبَكُم واللههُ غَفُور الرحيِيم قُلْإِن قُ تُم تتحببونَ اللهَّهَا فَتَّبِعوني يحدِبَكُم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم قل أطيعوا الله والرسول قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ قُلْ أَطِيعُوا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ على الْعَالَمِينَ إن الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين ذريته بعضها من بعض والله سميع عليم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 إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إني نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ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 فَلَمَّ وَبععتهاَا قالَالَت رَبّ إّ وَبعَعْتُها أُنثَام واللَّهُ علمُ بِمَا وَبعت وَلَْسَ الذَّكَركَ الْ الأُنْثام وَإِني سََّتُهاَا مَغْيَمَ وَإِنّي أُرها بِك وَإِنّ أرِها بِكَ وَدُرمَتها منِنَ الشَّيقَِ وَجين.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 َقَبَّها رَّهَا بقولٍ حَسَنِ وَأَبتها نَرةً حسن وَأَمبتها نَبةً حَسَنَ وَوكََّها زكرّ كلُ ما دَقَ عَْاَا زَكَرِيمِحرَابَ وَجدَ إها لِسقام قالَا ي مَؤْيَمُ أن لك هذا قالت هو مِنْ عِدِ الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله إِنَّ الله يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا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 هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رب فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا ونبيا مِنَ الصَّالِحِينَ فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقرا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 بإقالة المدائكَةُ يا مم يا ميمُ إِ الله طَقات وَطهكِ وَسقك علىس العالمين يا مر ييمكنتي لربكِ وسجدد وَركعم الراتم د ي مر ييمكنُتي لربكِ وسجدد وَركعم الراتم د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 119-وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يقتصمون 110-ليست ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يقتصمون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 ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وَجهًَا فِي الدُّمْياَا وَالآاقَِةِ وَمِنَ الْمُقَروَبين وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِيمَهْدِ وَكَهْلَ وَمِنَ الصَّالِفين وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِيمَهْدِ وَكَهْلَ وَمِنَ الصَّالِفين وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِيمَهْدِ وَكَهْلَ وَمِنَ الصَّالِفين قاللَ رَبِّأَ يَكُون لِ وَلَدُ وَلَمْ يَْسَسْنِي ذَجرَر قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَقْلُبُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كَذَلِكَ اللَّهُ يَقْلُبُ مَا يَشَاءُ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق مَا يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ 147. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد شئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه, فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله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 وَمصَدِّ قَلماَا ضَيَ يَديَ منِنَ التَّوورَاتِ وَلِعُحِمَّ لكُمْ بَعْضَ ال الذي حُرِّمَ عَلَكُم وَوجِتُكُم بآيٍَ مِروَبِّكُمْ فَتَّقُ الللهه وَطرُون وَمصَدِّ ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فَلَمَّا السلام عليكم 33- فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله agricultural urban 부분이結構 34- قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون فلما أحس عيسى منهم الكفر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 رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ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 إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 ذَلِكَ َتُوه عَلَْيكَ مِنَآياتِ والالذِكررِ الْ الحَكم ذَلِكَ نَتْلُوه عَلَيكَ مِنَ الْآياتِ والالذِكررِ الْ الحَكم إَِّ مَ تَلَعسَاعِ دَم اللَّه كَمَتَ لِآدمَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍِ ثمَُّ قَا لَ كُمْ فَيكُون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 فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعِلْمِ فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما مِنْ إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم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 يا اهله الكتاب لمتجادلون في ابراهيم لمتجادلون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون يا اهله الكتاب لمتجادون في ابراهيم لمتجادون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون يا اهله الكتاب لما تحاجون في ابراهيم لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون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 فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ هَأَ أَنْتُمْ هَأَ أُنَائِحَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما حنيفا مسلما وما كان من المشركين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 وَالد الطائِفَةُم منِنْ أَهْلِكِتابابِ لَ يضِلّونَك وَماَا يظِلّونَ إِللا أَنكُسَهُم وماَا يشعرون وَالدَّ وما وما يشعرون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 يا أَللَ الكِتابابِ لِمَ تَكقونَ بآياتِ اللههِ وَأَنتُم تَشهدون يا أَهْل الكِتابابِ لِمَ تَلْلبسونَ الْ الحَقَّ بِالباقِلِ وَتَكمونَ الحقَّ وَأَْنتُمْ يا أَهلَكِتابابِ لِمَ تَللبسونَ الْ الحَقَّ بِالباقِلِ وَتَكتمونَ الحََّّ تعلمون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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَجْهَ اللَّيْلِ وَاتَّقُوا آخِرَتَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هدى الله 124. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم, أو يحاجوكم عند ربكم 125. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 126. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم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 وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ, أو يحاجوكم عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْقَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ والله واسع العليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يختص برحمته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 بَلَ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَالتَقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بَلَ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَالتَقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بَلَ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَالتَقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ اولئك لا قلق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينصر اليهم يوم القيامه ولا ينصر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك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 اولئك لا قلق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكم ولهم عذاب اليم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 124. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 125. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله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 ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه و النبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه و النبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون وَإِذْ أَقَذَ اللهَُّ مثَاقََّ بِالّينَ لمَا آتَييتكُمْ مِن كِتابابِ وَحِكمَثَُّ جَاءكُمْ رَسُول مُصددِّقُ لِمَا معكُم مُصَدِّقُ لِمَا مكُمْ للتُؤمِنَُّ بِهِ وَلَكَ صُرَّه قَا أَقررَرُُمْ وَخَدُمْ عَىذ لِكُمْ إسرِي قَد قَالَ فَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين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 واقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون هم الفاسقون أفَ غَييردينين اللهه يَبُغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في السماواتِ والالأَرض وَلَهُ أَسلَمَ منَن في السماواتِ والأَرضِ طَوْع وَكَرْهَ وَإلَه يجَعرون أَفَغَرَدينين اللهه يَبُغونَ وَلَهُ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 وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل آمنا بالله وما أنسل علينا وما أنسل على إبراهيم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 قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْسِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْسِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الاسلام دينا من الفاسدين ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الفاسدين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 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم والائكهم الضالون ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم اولئك هم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو اتجاد به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين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 لن تنالوا الذر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم